الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله ومن ومنثار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين ألا بعد فقد تقدم معنا أن الله رسولة العون والله رحفا في المشارات لا بقر عن نفسنا نشورة على الأرض السفاء اما اليوم فكانت هذه المره في قاعه الاخ وراحت في مكتب استماع واتفقنا ان هو رجل جليل اما المشاكل المتقدمه فاننا نكون من ذلك وفي ان نجد هذا الشرط وان تحقيق كل الامانات وحسن نيانه هو شرط جوهري لا يمكن ان في خساره الزمان فأوجد الإيمانة للغطابة والتي يؤذيها المكسف ومن في القرآن وهذه من ناقرة الذي يشهد فعضها بعضا الان تتحدث عن ان صار في احتمالين ما تتذكر السبب ولا الاصار في نظام وبتصار في بيان الهاتفه ولا الاصار في نظام في القدرات وبتكون ان هناك قرارات او تقدم في النظام السياسي الحالي من اليوم تقبلنا خطه أن أفضل الضوء أفضل مبارك أفضل النار إلى المقصد بإجراء إما هو فيه من أنه مقصد والعيب من قشنا تشميع التعليقات في تجل وعندهم في تجل وطور وعنده أن يوجدت النظر في الخلق أنه ينظر في العمل وعلمه هو المتأمير للأغلاق فأن يكون صابداً من العزب ويكون عصبياً في هذا المدرس في في الحالة الوضع ويكون هنا بشارك الصح والدهولان ويقولون لك يسمونها مكال ألمان في إصلاف الغول يتجهد إيوه المعجرة للإصلاف من المعرفة للغوية في الوقت الماضي لأنه هنا يجب أن يكون الماضي في كل أحضار في هذا العين الزياد أن يكون الماضي في الأعضاء في قطر عظم كالين مردد أو بهذه الحاجة في هذه لا تفضل في, في الكثير في من الثلاثة من فلن أردت بأن الوزاء أن يجب العظم أن يجبه الأعنام وأعتبر كثارة الثهار وكثارة القسر وكثارة الثلاثين كثير من مجموعة وحاكذا لو كان أعطا عليك وعطا عليك المشروع شلل الإنسان أي شبك الثلاثين ودعو هذا يسمى أن الله بالباغر لن أضرار الشيخ فأنا أن يكون بالعمل ضروراً بلينا فأنا أي ثورة كان لأنه أصبحت الله بشهر فإن أصبحت بقوله أخام الشاهد أن لا تشعر فيها حاجة.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 بيجاع بعض الغ investاء من المرضاه فأشكفناين الذي خيب جاهوا ان تبقى من هذه الأرواق الأن هتاب في هذه الحالة اخير المستوى من النبار ف workout أي حجين تكونا كatteعاما اجطوكا انطحة Dan يجو على النهاية في لشر ومع كل ما شئ شئ أظهرنا يهرب أن نجسي الوطير معزين ذائعا ناتفذ هذا النبار بدء لفضاء من الطاوعة عن المعلومات من أحيان المصدرات التي تضغط لموينها في الشكل ملاقى الأشياء حتى يوضينا ذلك الله الذي يتأذنه مما وقال إذا فرس هذا فالعلم على قولته بالأهل الذي قال يا وجد العلم المقدس لا وجد فوهذا قدعنا لمن الثلاثة جمعه نعرض لتقصده لأول أقضى من حالة مبنائي والشاهي والزنادر وطالب محمد الاشتراعين كم يقولون أن هذا قد موقع من ذلك إذا حيث من أصدر أنه من ذلك إذا حيث هذا جمعه وطالب الاشتراعين إنه لذا أصدر من ذلك إذا حيث ويصالب لأنه لما نشرب فإنه الموتين والحكة والآلقة غدا مشهور الشرق الثاني وهذا من الضبابي والمثالي المبارك بالتطوير مبارك المبارك إنه مبارك الشرق في فشة وتجارة المسجارية في الضوارة المباركة بجردها أن الشرق في ذلك المقدم ويستقبل الانسان الموجود لا يملك زمانا ان انطلق في استخدام الموارد الموجوده في كل ما نستغله قابل للاستغلال استخراجه وذكاته وذوقه وهذا قصد في تسمينه الله تعالى سيدنا من كبر لنعمل الخلطة هكذا سيدنا من كبر والتبير اللي هو أن من جبما من جبما النجيزة والإجاء والإجاء والإجاء تشتع من الأجاز والطول للشرياء وإن كمحل الأشياء إن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والbil欢ين من رجوة والصديقة بالله المهند و besar الله مهند اسم هذا على انا وان اراد ان ما كان لدينا هو لدينا في ذلك الآن وإن نفت PLA وهذا شيء البخلين الشامع لشينا الشامعين الشامع وكل يوم المقبل فهذا الزعر الوضع في الهدف الحلواني ومسان خلوان خلوانات رقصة وهذا الشفر من بحث الشراب وراء أن يأتي الشيء فروضة من هامنا في هذه الشفر إلى جهاز موجود الحلواني ومع الله الرامي وإن يعني البيعات الحدثية من البيعات المتحدة وبنها البيعات المتحدة فطرانه هنا البطنان لهذا أنه هو أنه يتمعنا من في كرشية، أنا قلت بنيها، شمعنا من خدمة المجيزة الكرشية موجود قريبا في الكرشية جانبين من جيد البلد، محمد عن الخطة المجيزة صلى الله عليه وسلم عن الترجمة من دول إذا كان عيد مؤسساً في الكرشية، وليل إذن الواقع للسلام وأصمع في الكرشية الموجودة هذا الشيء هو نقطه اللي بنشوفها انه هو لا يهمه لا كامله ولا لا خلاص في اناره وضوء كما ذكرتكم في المنتدى في انترستكم مع فكره ثانيه تمام فالان كان ونا بنها الدكتور ما انا عندي في في عندي واشفت انها ممكن تكون في حياه انسان غيره والمعروف من امر القاضي وادعى ان <تصفيق> من العلاقه من الاشلاء ولا تنحل الرد في الجنوب قلنا ان هذا يعتبر مشروعه وادعى من زون ووشك وهو مرغوب لا يظهر الانسان في هذا المشهد او ان فقال الماضي قوله وكان حتى تشمع ذلك مالذي وكان حتى تشمع ذلك مالذي رجاء في سائل مهار قتلت مثلا سبعة وفي سخن الجزء هذي يشوه ذلك تقوله يا رجل مثلا عنه هنا لا يوجد شمع هو منطع هو أنطع اليد هو أنطع ذلك هو أنطع Il m'a Smester et asthma残. N'a même paseur de la Ch controlar et malenture cette personne, ou suroso d'alliance faisait le mal au misère où il est un enjeu p skies Les gens connaissent. «Il n'y a pas de failles d'ennem Hugus Ils en Taille » Et notre Viens est ce que le monde française ne insiste pas, on a way à speakers de l'aig value. Et le soir, on l'a 구독é, en nous le rapporteur teve l'infini من من طارق الله يقوم بالعمليات في الشغل بتاعنا في الشغل بتاعنا تقوله انا هو قال انا ده الشغل كمان ده بالامام هذا ده الجزء الثاني وده هو طب ثاني ضروري هو الشغل الشغل يكون الجزء في كل حاجه بتطلبها ثاني بس يبقى في الروح اللي موجوده فيك طبعا سماعه الصوت مش بس هو تشغيل بس انا كان شايف ان هو يعني هو مش كل القديم والاهل الوطنيون والقدوم يعني في شكل وكده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 المعرض على الأسراب هم كلهم من يدين ميزان يام الاليوم ولم تكون ميزان يامل وراجل ذهب الأخر ثم البي العشر كل ما تفكرنا من هذا وراجل ميزان يوم الاسلام من أسراب الأسراب والأسراب وهو راجل عدد يوم وثقر من الصدر وتريرة مصابع الى الحقيقة وتقفز في الصدر ومؤخر ورزها اللي ياطار من الصادر مع التعنافق نظذ مجدرا اثرونها باعت مSteorg الغابةench podsلمة للشكل قتلت على كلار السلام المصيح في النفاق عن بacağız تأي ثم London planteهن هو للنفس بشكل م hasta وان ان غبار بالامر وجميع هو بالامر انه بغض في هذا البيت ان هو جديد مش لاقي او حد كل منكم وتابع هذا الامر هذه المشكله في ما نسميه اليوم لازم اننا نسوي اننا الاذى الموجوده وضرها ما نقدر نتخلص بعد أسرابه القطع الذي يرمعه مأسجرة يكون مضمودين ونحن لهذا جهد الأسراب ونحن نحن نحن تريد تارية اليوم فأسر حلوم منكم مطالبه الله أن النهاء وأن النهاء مصرد للمنزل حين الظلمان فإن ست على في يوم من الايام قررت ان اذهب الى الاثار القديمه كان الامر اكثر مما كنت اتخيل في من يوم انا كنت اني في 25 ونحن الإسلامي ونظرنا فترة الأعمال أيضاً هذا البيض الثاني كفضع اليد المسلم أو شلم السابعة رجل التغارب وأما المسلم الثانية تهت وهي محمد الإسلام إذا قطع الضغط هذا الطب من جزء الأدوى من جزء المعلمين طوال المسلم فالمسلم يخير بعد ذلك ما يقول إذا قطع الضغط اختر من السلام يومان بجناب في احداث من الإشاريون لقد مدوء اون قال ما هو على ذلك وال المنسبة من غواجead توق planners واضحنا أم ملعب التعب الوز كاني المنغازد الوصفة أو السبابة أو الإبهان قالوا الوصفة اذا كان اصبع الوصفة لا تتقلل إنه حمل ماء مش إليه أرتفق به أصل على الوسطى نعم أو السبابة أو السبابة وهي التي قال الإبهام لأنه يشار وليها عند السب السبابة أو الإبهام هذه الثلاثة المتتابعة يقولنا أن ذهابها مؤثر ومضر معنى أو الأنملة من الإبهام أو الأنملة من الإبهام لأن الإبهام في أمملتان والأنملة العليا منها لو قطعت ذهبت منفعة الإذهام فتدرج أيضا من العضو إلى جزء العضو وهذا خاص بالإذهام فقط هذا طبعا مذاب الحناب رحمه الله لكن الحقيقة التي تميل إليه مختار بعض العلالة أن ذهاب بعض الأصابع ليس كذهاب الكل إلا إذا ذهب أكثرها كثلاث أصابع من الكف فإنهم كذبوا منفعها سواء كان ثلاث أصابع الأصبعان اللذان يمئن الإذهام أو كانت الثلاثة الأصابع من الأصبع أو كانت ثلاثة الأصابع من وسط الكهس مزيد من ثنصر ومزيد إذهام في هذه الحالة تكون منافع الأصابع المتهيئ هذا الذي يظهر والله أعلم أنه يؤذف لأنه لا يقطع منسك الأشياء ولا يقطع منسك حفظا فإذا قطع مثلا منه رأى أم لتإذهام فإن هذا لا يؤثر يعني لا يؤثر تأثيراً بيني والذي يظهر والله أعلم أنه إذا ذهب أكثر الأصابع معه أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة الخنصر والبنصر من يد واحدة أصل عندنا في الأصابع على محتره رحمه الله سمى الأصابع اللي هو الوسطى السباب والإذهام هذي من ساعتها وقوام يد عليها فذهب وعث ذهب اليد ثم بعد ذلك قال الحنزة إلى الكنصر والبنصر لابد أن يذهب معنا فلو قطع الكنصر دون البنصر لم يؤثر وهكذا أكثر لكن اشترط أن يكون الإثنان من يدهم واحد فلو قطع الكنصر من يدهم والبنصر من الأخرى فإن الحفل حينه لا يؤثروا ولا يجري مريض ميئوس ولا يجري مريض ميقوس منه ونحوه ولا يجر في عفق الراقبة في مريض ميقوس من مرضه وقد تقدمناها في أحكام مرض الموت المرض الميقوس منه وذكرنا جنة من نسائله وبعض الأمور المتعلق قضية وبعض التطبيقات الزمانية المرض الميقوس منه يقضون لأنه إذا كان الرجع ميقوسا منه فعفقه في هذه الحالة كلها تخالف مقصود الشرع من الأذكر وهذا صحيح ونحمل نحمل مثل مثل الهرم الزمن الذي فقط أعيا حيث أنه, إنه لن أعتقه الحالة ما ذكره ذلك أنه نهلك لأنه حينما يكون مملكا له يقوم على نفقة الإحسان إليه وتعهده لكنه إذا أعتقه فإنه يضره بذلك الأجهة ولا أم ولا ذلك ولا يذيء عفق أم الولد ولا يذيء عفق أم الولد وأم الولد هي التي وطئها سيدها فأنجبت منه فهي أم ولد إنها تعتق بعد وفاةها لأن الولد لا ينلك أمه والولد هي لفين عديد وقالوا كذلك أيضا هذا شبه إجمع أنها تعتق بوفاة السيد فقالوا إنه لا يذيء عفقها لأنه إذا تقع تخلص منه هي ما اعتقى عليه ما اعتقى عليه فحينئذن لا يتحقق نصول الشرق من حصة الكسارة من حصة في الكسارة فقال الله يبكي وعطم أم الولد من هذا الولد وهذا طبعا تقدم معنا في كتاب البيع بيع المهات الأولاد وتكلمنا عن هذا المسألة بالتصديد في شخص بلغة المراب ودينا خلال السلف العلم رحمه الله بمثل في بيع المهات الأولاد ومن الغلماء من يتصل هذا على أنها ليست لمنوكة من كل وجهة في التصرفات فبنائها لأنه يصحي عقا في الصراق الواجبة وليصحي خلبي وفيه قضاء الصحابة المؤمنة كما عن علي رضي الله عنه وعمر نسألة مشهورة وتقدم بيانها في كتاب البيع ويجدي المدبر ويجدي أحفظ المدبر المدبر هو العبد الذي أعتقه سيده عن جبر بمعنى علق حقه على موته فقال إذا انا ميت فعدي فلان شرؤون فهذا طبعا التبذير ثابت في النقص المجلس صلى الله عليه وسلم عند العلم رحمه الله من الصلاة والخلف على فش التبذير وجوابه وإذا ثبت هذا فإنه قال حدي فلانا شرب إذا أنا مت شرم بعد موتي للعلماء وجهان إذا, إذا أعتقه عن دبر هل يجي في التشارة الراجبة أولا فيه وجهان بعض العلماء يقول من أعتق عبده عن دبر له الحق في الرجوع ما لم يمت يعني أنه الرجوع وبعض يقول من أعتق عبده عن دبر ليس له حق في الرجل. فعلى القول لأن المددر يستحق سيدهم الغجور يستحق عدقه في كشارات الواجب لأنه حينما أعتقه في كشارات الواجبة كان نوعا من الرجوع لأن الرجوع نوعا الرجوع الحقيقي هو الرجوع الحكم فهو حينما قال عبلي ثنان شرم بعد موتي ثم جاء في كشارات الظهار وأعتقه تبع لأنه لم يدني أن بعد مهده بدليل أنه منجز وهذا بعثيه وهذا القول في حقيقة هو أصح القولين أن من حق السيد أن يرجع العثي عثيه قبل مهده ويقول لهذا أن أثبت السنة عن الله سلم في الرجل لآتقه مماريكه من بعده وكانت به حاجة ترده من الله سلم وباعه وصد هذا يدل على ان سلامه لو كان الذيب لا يملك فيه رجوع لما صحه بيعهم لانهم اصح معلمون كقوم الولد وهذا القول ان القول بصحه رجوع السيد عن من مدبر هو اقرب اولى واولى مما شاء الله تمام بالصواب نعم وولد الزنا ويصي في اسم سفاره ولد الزنا وهو الذي امه زان في حياه الزنا ولا الزنا لا ذنب له والذنب ذنب غيره ولا يجوز المؤمن يؤمن بالله والآن الآخر أن يعير من سري بذلك وإذا عيره أثن وأخطأ في حق أخي النسر خطأ عظيما فإن الله تعالى أقام العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض فقال هذا لا لا دخل له في ذلك ولا شأن له في ذلك فلا يجيز انتقاطهم ولا أبيتهم ولا الإضرار بهم إننا أثر عن دعب الصلاة ودعب الأئمة نسائل في الصلاوات والعبادات يضيقون فيها في دخول هذا النوع خشية كلام الناس والغيبة لأنهم يحدثون عند الناس مرعا من الكلام فيه فإذا تقدموا للإمامة ربما انتقصت الإمامة أو نحو ذلك قصد على الولماء الاشتياط فنحن مخرج في ذلك من ناحية شرعية بغض النظر عن كونه صحيحا أو غير صحيحا لكن عندهم تأويل وعند المشبه يضيقون في كل مالكي رحمه الله يشددون في إمامته وغيرهم معه إنما هو خوف انتقاق الولايات الشرعية والمناصب الشرعية حتى تبقى الهيدة وتبقى حرمة وتعظم شعائر الله عزيز لا أن الزنا نفسه له تأثير لأنه ليس ببن به وليس له جنان وعلى كل حال ولد الزنا يعتق أصورة المسألة أن, أن تكون عنده أمل وتعتق وينزم بها فتلي فهذا الولد للفراش قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش في يملكه السيد لمالك أمه لأن الولد يخبع أمه ريطا مصريا في هذه الحالة إذا ملكه وصارت علي كفار الظهار القتل وقال سنان الحر هذا الذي هو ولد الزيان فإنه يصحه عبقه ويجيه والأحمر ودليل على أنه صحفه يجيه ممو قوز تعالى أمر سبحانه تعالى جعل سرقبه وهذا عام يشمل ولد الزنا وغيره ان الله لا يشترط ان يكون من نسب وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ل اوس رضي الله عنه وارضاه حينما ظهر من وقت اتجر رقبه وقال لسلمه بن فقر البياض رضي الله عنه حينما جاءنا في شهر رمضان من صائم اعتق رقبه لمن يشترط ان تكون على راس الجنا او العين والاكثر إذا كان به الحم لأن الحم لا يمنع العلم ولا يضرب به من كل وجه يعني هناك مناثع في الأعمال متعلقة للأجساد وهذا عيد راجع, راجع من النفس لكن في نبي ذكرنا أن الحم وسوء الأخلاق وسوء الطبع يعتبر عيدا موجبا للخيار ويقع الحم بينا أنه يقع في آدمي إذا كان رقيقا مملوكا وباعه ولم يقع منه شديد و وش نوع من الغسله و ذهاب في الاشياء والاحمق ناقص كمان يعني كل هذا له تاثيرا مضرا بالرقد يعني لو كان عنده رقيب وهذا رق احمق ما لا احمق تقولون لا تصاحب احمق فانه يضرب حيث يظن أنه ينفع فالفصاحب أحمقا فإنه يضرب حيث يظن أنه ينفع فالأحمق عنده قصوص في فهم الأشياء افتعابها والتصرف تصرفا سليلا يضع فيه الأشياء لأماكنها في فتجده كثيرا ما يأتي بالمشاكل ويأتي بالأضرار على من ينذكه فأرقبه إذا كان فيها الحم فحاعدتها هذا لا يجعل في العمل ضرراً بينا يسمون كل وجه هو نقص الكمال هو لكن الأحمق الأحمق يعني إذا جدها هو خطف القوة يستقيم يعني هو عيد لكن عيد يمكن لو وجد يعني من يرضع وذكرنا هذا في البيوع أن بعض البيوع تؤثر وبعضها لا تؤثر لأنهم يمكن ثلاثة ضرر موجود فالأحمق ليس كالأعمى ليس كالمشهود أن أحمق في مقوم قمنا راجع للنفوس لكن ممكن أن يشغل لا يمكن أن يستضر بوجود هذا كما ذكرنا في البيت وأيضا لو أنه أعتقه فإن هذا لا ينعب لأن نحسي لأن الرقبة يؤثر بها حي يضر من ناحية بدنية ولا من ناحية نفسية لأن الحنق رأم من الغفلة تذهب إذا, إذا إبتلي بشيء واستضر به مرة أو مرتين كيف هذا نوجد معرفة من الحمد صفة عاربة لبعض الحين مع شدة الخوف وشدة الأذى والضرر يستقيم عنهم فالناس يختلفون ومن هنا قالوا إنه ربنا يكون العيد في حق قومي ولا يكون عيد في حق قومي فإذا كان الرقيق أحنقا فإنه يجري عزقه هو المرهوم والمرهوم السبب في ذلك أنه تعارم عندنا الضاء العفق إذا قال أعتقد عبدي فنان وكانت تجد علي رغضة في رهار وقتل فقال أعتقد عبدي فنان فإن العفق التهز لمضى ولا والعفق أشد من حق الآدمي في الرهم لأن استحراق طاحب الدين في الرهم لعابد قد, قد يزور فما لو سدد المجون ومن هنا يصححون العفق وجينا ذلك الذي يبيت في حالة اعتقاد الاب المرهون وجينا انه يطالب باسمه وحطنا في هذا المثل في كتاب الرهن وينا ان حكم لا يجوز لا يجوز صاحب لا يجوز المدين المديون ان في بديل ان يقوم مقامه فاذا تعارض ما يمكن تداركه ما يمكن تداركه قد من الذي يمكن الذي لا يمكن تدارسه على الذي يمكن تدارسه وتوضيح المسألة أنه إذا ارتكب أمرا يوجب عليها الرقم وقال حبي فلان فر وصدقا يكون كسارة لغهاره أو كسارة لجناعي فيها الرمران وكان مرمونا فإن الرهن فواس يد الرهن على الرقيق يمكن تعويضها بما لآخر يكون مقاما لكن العصر لا يمكن تعويضه لأن العصر في الأصل ولذلك في كبير من المساعد إلا أعتق مضى عيام فلكن جدهن جد وهن جد العتاق والطلاق والمكاح فالعصر أمر العظيم في الشر ولذلك إذا مضى يمضي جده جد وهجره جد حتى قال لي عدلي وهو يمزح أنت حر ثم قال ما قصدت أنه حر نقول لذنك العذق لأن جده جد وهذه جد فهذا يدعى أن العذق أقوى من الرهن وحين يدعى إذا أعتق رقبة مرهونة فإنه مصحح العذق ويلذن بضمان الرهن والجانب والجاهل ويصح عذق الجاهل ها؟ والجانب والجانب والجانب, والجانب. فالجاح يتجعني سيسعي ماشي ماشيا ماشيا ماشي. ماشي على كل حال الجاني من الجناية العبد إذا جنى تكون في ارتبتها فلو أنه أعتقى فإنه لا يخلصه الجناية سيثبه سواء كانت صفاقة أو كانت معلمة أنه إذا تحمل مشردية ذلك وإذا لا يؤثر فدخول الضمان للجناية لا يمنع صحة الإسق وإذ دائم والأمث الحامل ولو استثنية النهر ويطح عدث الأمث الحامل ولو استثنى حلها صورة المسألة إذا ظاهر ورجبت عليه كفارة عنده أمم ولكنها حامل فقال فأعتقها كفارة لبهارك فقال بعض العلماء وستثنى وقال وستثني جميلها هي حرة إلا جميلة فقال بعض العلماء يبطل عفقها ويراه يعني من الأمور التي لا تقصح في عفق الفصارات ويجب عليها أن يستبدل فإما أن الكل أو يعتقى الكل ليس عندهم استثناء في هذه الحالة ومن أهلهم من قال يصحوا عسفها ويصحوا الاستثناء ومنهم من قال يصحوا عقوة ويضل الاستثناء ثاني أوجد من درجلم رحمه الله فيها والأقوى صحة الاستثناء من أقوانه لو استثناء الجميل وقال يحفظه إلى جنين فإنه يطوى القول ليصحة الاسف وإجائه والاستثناء معتبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لك ربي الشرط على ربك ما اشترطه فهذا اشترطه استثنى وقياسه على البيع فيه علمة ليست موجودة في الظهار ومصطححه في عدد الظهار ولا مصطححه في البيع لمكانه أسابق الله صديرة الشيخ واجز لكم المصوبة غلعة صديرة الشيخ هل المدبر يعتق فورا من جرد وفاة سيده أم ينظر هل يجاوز السلط أم لا أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير أخيص الله وعلى آله والصحبه ومن ومعه هذه النساء المصرع الحديث الذي تقدم معنا وضيناه وذكرنا من نسأل الفلث مؤثرة في الأنوان لكن المدبر خارج عن هذا أعتق عن دبر في منه يدى بالعذب في يدى الورثة لعذب موليتهم بمجرد وفاة الموضح بدغض وفاة فإنه يحكم بشبيته وتسري عليها أكسام الفرد سواء بسواء والله أصابكم الله فطيلة الشيخ الجاني لو قتل بجناية فإنه هو مغلوب ثم أعتق في الطام يحسن هل على أنه مغلوب أو شر أصابكم الله هذه مثلة بحقيقة لها نظائف ببعض الأحيان الشريعة تنظر إلى وقت الجناية لحال الاستيفاء والقصاص ومنهم من يرى في بعض الأحيان في كل بحال الشخص عند التصاص وعند يقام في عليه ولها نظاعة كبيرة منها لأنه جنع والعنى ببالله كنت جن فهل يقام عليه الحدي ولا في هذه الحالة أنه سقط عنه صغير مخلم وإن سانا بالأصل أنه جنى وابتشد وهذا يجب المقام عليه الحد حيث أنه بجنونه منع من استفائه ومنها ما لو يكون مثلا في, في أول الحال في أول الحال أهل حالا جناية مؤاخدا ثم ينتقل إلى صفة لا يمؤاخذ بها عند إرادة القصاص من كذلك أيضا لها نضائب في الحقوق الأخرى في الحقوق المالية وحقوق الشخصية الاعتبارية في اختلف حالة الإنسان من حالة إلى حالة هل ينظر إلى الابتداء أو إلى اللآن وفي الحقيقة هنا في مسألتنا عند الاستيثاء لا شك أنه يقوى ويأتينا إن شاء الله بكتاب الجنايات النظر إلى حاله النظر إلى حاله عند تنفيذي الحكم عليه فإنه يؤخذ ذلك ويلزم به الله تعالى أصابتكم الله فضيبة الشيف العزو إذا كانت من فعته توجد في غير موضع الزرق فأقطع الزجل لمن شرفته بيده ثبيته في التفارة ثامت الله إذا كانت إذا كانت من فعته توجد في غير موضع الزرق فأقطع الزجل لمن شرفته بيده لا هو ليس في القضية أن ينظر في بعض الأحيان يكون من الشرور وهو من الأذكى خلق الله نعم هذا ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا ينظر شيئا خاصة لوليه المؤمن إلا عوضه الخير منه فليس في القضية خضية أنه يكون في جالد آخر ينفر التعويض عنه لا إنما النظر للحال يعني إذا تعطلت منفعة العضو بغض النظر عن كونه يعرفها يقوم بها أو لا يقوم يعني اليد إذا ذهبت أفضل بغض النظر عن كون يستطيع باليد الثاني أن يفعل ما لا يفعله صاحب اليدين هذا موجود يعني بعض الناس يكون أقطع الزفرة ولكن يده الإن سليم يفعل بها ما لا يفعل صاحب اليدين وبعض الناس يكون به عيد في عضو ومعوض في عضو آخر بأشياء أفضل من ال... هذا لا ينظر إليه ينظر إلى الصفة للشخص من حيث هو فأي ضرر يتعلق بعضه بغض النظر عن كون عنده بذيء أو لا بذيء فإن هذا في الأصل العام الأصل قاعدة العام أنه يمنع يمنع فأقطع اليد منعا من منفعة يديه المقطوعة وأقطع الرجل منع من منفعة يديه المقطوعة فحين يدي يفكم بقوله ضرر ونبينا بغض النظر عن كون عنده بذيء أو لا بذيء هذا كله إنما قد يلتفد إليه في التعويضات وفي الغروش وفي المسائل وفي الجنايات هذه مسألة أخرى منها ما لو فقط عين الأعوة إذن لو أنه يعني وعياد الله أثلت عين من هي عين واحدة يثلت عليه هي ثانية فلطائف العلماء لأن منفعتها في الأصل منفعة العميين هذه أمور مستثناء هذه لها علاقة في المسائل إن مسألة النظر الغالب أن ذهاب العظم كاملا أو الجذع على التصليل الذي لك الله مؤثر مضفهم بالعلم ضررا بيه بغض النظر عن كون عنده بليل ولا وقد تجد الرجل فيه آفة في عظم واحد تعقله عن الأعمال في فيكون من لا تستيع أن يقدم أو يؤخر من أموره شيئا والأكثر قد تجد شخصا عنده أربع آفات أربع موارد فتجده أشلى أفضح ومع ذلك يفعل أشياء معوضة عن هذه الأشياء ولا يفعلها ذاك الذي ليس فيه إلا, إلا بحكمه هذه أمور لا ينتبه إليه إنما ينتبه للمظر الغالب والشريعة تنظر إلى الغالب يعني فينا حكمت في الشريعة لدواب شقف السفر لأن الغالب تتبرم شقف لكن لا يمنع أن تسافر في طائرة ومستريع ولا يمنع حتى في الغذين الزمان أن يسافر الغنيل الضريء وهو براحة من السجنان أو يسافر الشخص المتعود على الأسفار ولا يجب تعدن أو يسافر الشخص الذي هو في قو وجلب وحيده صحة وعافية يعني لا يتضرر بهذا ما يرى قدس لك هذه كلها أمور مستثنة يعني أمور ناغرة الشريعة لن تركثت إليها كذلك أيضا تحرم الشريعة لمس المرأة الأجنبية ونطرحة المرأة الأجنبية وقد تجد الرجل من الإيمان بالله والخوة بالله عز ما, ما لا ينتفت به إلى الرأس حتى ولا صار حقا لا ينتفت إليه لكن هذا ليه ينظر إليه لأن الشريعة لا تنظر إلى الأسراد وللإيمان العز وجل سلام رحمه الله في طواعد الحكام أيضا هذه النسلة قبرها في نسلة الظنون المرجوحة الظنون سمناها المرجوحة يسمونها أشاتبه في يسمونها الموغومة وهي التي تأتي على الأحوال النادرة من الأحوال القديمة إنما جعل الشريع الحكم بالغاية. ففي هذه الحالة إذا كان مفتوعة اليد أو عبو الراحدة فإنه في الأصل تعطل مطالسه لذلك العبو لغض النظر أنكم في بعض الأحيان يعرض أو يفعل لا يستطيع أن يفعله من جهة العبو كاملة ثابت من فضيلة الشيء ما شكم انقطاع في الصلاة حيث أن يوم الجمعة يصلي بعض الناس خارج المسجد وصفوف غير مترقلة أثابتهم ثم إدمام الصفوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أفي السلاة كما تصف الملائكة عند ربها قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يسلمون الصف الأول فالأول فالواجب على المصلين أن يثمنوا الصفوف الأولى هالأول سواء كان في داخل المسجد أو خارج المسجد ومن قصر في إثمام الصف الذي أمانه فإنه يأثن ويتحلم وزر وزره في عدم إثمام الصف الذي يجب عليه إثمامه سواء كان ذلك في داخل المساجد أو خارجها فعلى قلاب العلم أن الناس أن يعلموهم أن يوجهوهم وأن يؤذروا إلى الله عز وجل بذلالي هذه السنة لهم والله جعال أصابت من الفضيلة الشيخ يقول سائل فليت صلاة العشاء فأشكل عليه كان بقي علينا ركعات ففكت ركعات وبعد الصلاة تأكدت من أني صليت خمس ركعات فماذا عليه أصابت الله تسجد سجدتين بعد السلام لأن القاعدة لاعظ وسب من بين خطأ وقد بان لك أنك أخطأت فذلت في صرافك فأنت معلوم بهذه الزيادة لأنك بنيتها على ظن صحيح لأن الأصل شرعا أنك تبني على الأقن حديث ابن سعيد الكبرى إذا طلأ أحدكم فلم يدري واحدة مصلى أو اثنتين فلوضن على واحدة وكذلك حديث مع الباس صحيح المسلم إذا طلأ أحدكم فلم يدري أثناء واحدةً صلى أو أثنتين فاليبني على واحدة فإن لم يتيقن أثنين صلى أو ثلاثة فاليبني على أثنتين فإن لم يدري صلى أو أربعا على ثلاث ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فأنت في هذه الصورة لك حالتان الحالة الأولى أن لا تستيقن أو ينتشف حال قبل استعمل فإذا لم ينفش ذلك الحال قبل السنة فتسجد سجدتين قبل السنة وذلك عن ربما صلى الله عليه وسلم بذلك وهذه السجدتان فهم سجد الشك يعني لا تدري هل أنت منتصر هل أنت زائد في صلاةك أو صلاةك ثانية في هذه الحالة تسجد في حال الشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقار. وليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان الذي صلاه أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان وإن كان الذي صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها في هذه الحالة إذا لم تعلم قبل السنة وتجدت, وتجدت السجدتين فإنك لا تشفع للسلام ولو تدينك أنك ذب تغنيت هاتم السجدتان إذا كان الشك لم يتبين الخطأ فيه قبل السلام أما إذا تبين بعد السلام أما إذا تبين قبل السلام أنك ذبت فتسنل ثم تسجد بعد سلامك لأنك تعققت من زيادة في الصلاة. والله ما هذا أسألكم الله خبئة يقول السائل أنا من بلاد الشام سافرت أولا إلى بيار لبعة أيام ثم أجيت محكة مقيما أنا وزوجتي وكانت حائما ثم عندما تطهرت ذهبنا إلى التنجيم وحرمنا من هناك فهل هذا جائز أنعلنا بجوه إلى ميقاتي إلى نعم يجب أن تكون الرجوع إلى نقاط الرياض وكان من الصنة أنه إذا مضيت معاك الأهل كيف عليهم العذر أن نغتسل الأهل في النقاط ثم يحرموا بعد يحرم بعد الارتفال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عنيس رضي الله عنه وهي الزوجة لذفر الصديق رضي الله عنه لما نفست في محمدنا لذفر الصديق بالبيتاء أن تغتسل وتهل قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح مرها فلتغتسل فيما لتهل فمن جاء وعنده معه نسوة ومر بالنقاط وعليه من العذر يحرم ويلبي ويحرم من النسوة ويلبيين فيما ينظينا ولا يقعنا العمر حتى يطهر فيا تطهرنا وتطهر فإنه من يقمنا بأداء العمر وأما إذا جئت ودخلت مكة وجلست فيها ثم بعد ذلك أعرضت بعد طهرهن أن تأتي بالعمرة فإن يجب عليك الخروج إلى النقاط لأنك ما ربت بالنقاط أولاً مانياً للعمرة وقد أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل من مر بعضهم مواقيد فعنده نية العمرة أو الحج أن يحرم منها كما في الصحيحين من حديث النعبذات وعبد الله بن عمر رضي الله عن جميع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل لأهل النبينا في ذه شليفة الشام الجغفة ولأهل ذي من يلملم ولأهل نجل قرنى وقال هم لهن وليمن أتى عليهم من غير أهلهم لمن أراد الحج والعمر فأنت كان يجب عليك أن تذهب إلى نقاط أما وقد أحرمت من التنهيب فإن تنهيب نقاطك إذا أنشأت أمنية للمك أما وقد أنشأت المية خارج عنك فيزمك الإحرام الموضعك الذي أشأت فيه وعليك ذب وعلى الأهل أيضا دم وإن كان معكم رفقة أخر آخرون فإنه يجب عليهم الدم إذا فعلوا كثير لكم والله تعالى أشابكم من وظيرة الشيخ مرض شخص رمضان في رمضان فأجرع أنه استلزمت إفتاره خمسة أيام ويعلن أن عليه قضاء لهذه الأيام ولكن هذا الشخص قد ترى تفضلاته هذه الأمثة بأمره طباء فالعليه قضاؤها مثل قضاء الثيام أسلام الله لا قد دعلي السلام من علاقة للشعر اللهم يستهل ترسل هذه الصلاة تطرق في أطوال الأقل أطباء ولهم الحق أن ينصحوا المرير من الركوع من السجود يعني يقولوا لا تحني لا تفعل في أمور في ضربي. من يقول له ترك الصلاة أبدا ليس من حقهم هذا وليس من شأنهم ولا من أمرهم فعلى المسلم أن ينزل المسائل الشرعية عند أهل العلم وأن يأخذنا طباء اتقال ما اتفقوا عليه أو غلب على ضمونهم أنهم يجب على المريض أن يفاله ويتركه فبناء على ذلك فإنه إذا تعذر عليه في حال العملية الجراحية أو كنت بحالك لا تستطيع معه القيام ولا القعود ولا بطور ولا السجود تصليه على فراشك على أي حالكم كنت لا يكلف الله نسلم إلا جاء عمران محطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكع إليه رضي الله عنه وعرضاه ما يجده من البواسير فقال لهم نبي صلى الله عليه وسلم خل قائمه فإن لم تصفح فقائدا فإن لم تصفح فعلى لا يكلف الله نشها إلا رسعها فتصني على حالك ولست محنور في فلك الصلاة وبنان على ذلك يجب عليك قضاء ربي الصلواء كاملة ويأثن من أخذ العلم الشرعي من غير أهله حتى ولا من أنطاف صلاب العلم أو من أنطاف المتعلمين أو منهم ليسوا بأهلكته لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسأل يسكف ولا أن يأخذ حكم شرعي إلا من الموثق بإنه ودينه وأمانه وهذا سيء معجر إلى اللهم هذا الذي نجده في زماننا من تكارب الناس على الفترة وسهولة القول عن الله بدون حلم صلى الله عليه وسلم أمر منكر عظيم توقف به أرد الإسلام حروة أرد العلم له أهله والوحيده من, من مؤتمنون عليه من الأنبياء وورقة الأنبياء من العلماء العالمين الأعلم المهتدين اللهديين الذين من هدى من الله في أنفسهم وهد به فلا يجد بمسلم أن يقدم على أي أمور عبادته أو معاملته بناء على كلام الناس ولو كان أرفع الناس كلاما إنما يتخذ من يسك بدينه وعنالك وإن حج فلديه هو بين الله عز وجل فإذا وقف بين يدي الله وقال له لما حلم أحليت هذا ولما حرمته قال أشتاني فلان أنه حلال وأشتاني فلان أنه حرام وعندها يكون فلان أهلا للحجة بين يديه تقول لمن الشاذع رحمه الله رضيت بمالك حج فلديه وفلديه فمن أحب أن يقف بين يديه الله وحجته العلماء الذين أمروا بالرجوعين في اليحى ومن أراد يكون حجته من لا عبر له به بين يدي الله عز وجل في فإنما هي النار ومن شاء أن يتقدم ومن شاء أن يتأخذ فعلمس من يدفق عز وجل وإن يخشى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل في هذه الأمور وأن لا يتأهجه والخاصة بالنجال من الغش أن يكون معك أولادك أو معك إخوان وخاصة يكونك من طلاب العلم وتأتي إلى شخص تعلم أنه ليس بأهل الفجر فتسأل ومن سأل شخصا لا يثق بعلمه وجاء أحد وانتبر بسؤاله أنه يحمل وزر نفسه ووزر من سأل حتى قال يقول ما رحمه الله من سأل جاهلا فأشوى ويعلم بشاهله ويعلم أنه ليس بأهل السؤال فأفتا بدون علم فعلمه مثل وجهه لأنه هو الذي أعانه على فلا يجد استكفيرها بسواب الجفعات ولا يجد إنزام المسائد إلا بالغللاء الذين يوفق بدينه وعلمه وأمانه لو أن الناس أنزلوا الفتاوى بأهلها وهم لم يوفق بدينه وعلم الناس كثير وفي كثير من الأمم فالاستقامة أبن أمه فلا شميل الله نشكس بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغلابات فنسأل الله العظيم رب العصر الشريف أن يجعل ولا يدنا واهتداءنا بالأئمة الهداة المهتدين الذين آآ آآ الذين جعلن هداة المهتدين يقولون بحق وبه يعملون والله تعالى أسابقنا الله فضيلة الشيء ما معنى قول السحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أجعل نفس صلاة كلها هل معنى ذلك ترك الدعاء المطلقا والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الدعاء أسابق الله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأحبها إلا الله سبحانه وتعالى أحب الله هذا النبي الكريم أحبة جليلة كريمة أحبه الله أجعله رحمه للعالمين أحبه أجعله سيد الأولين والآخرين أنا سيد ولا إعادة ولا فخ أحبه وطلى عليه من أوق شبح شماء وامر المؤمنين بالصلاه وامر بالصلاه والسلام عليهم جميع المؤمنات وصلي على من نص... عليه عشر عمر احب الله وشرفه وكرمه يخص بالليل والنهار وبالعشيه والضحى والليل اذا فج ما بدات تركقاما كلا والاخره خير لك من الأولى ولشور خير ربك قد تظلم مقام ماذا لقب هذا المقام ماذا لقب نبي مرسل قبل أن يطلقه السلام وهذا المأجل النعم ولذلك فتح له فتحاً مبين وغفر له ما تقدم من نبيه وما تأخر وأسم نعمته عليه وهداه صراطه الشخيم أي مقام أعطاه الله عز وجل هذا النبي يسير ليس في الدنيا بين الدنيا وفي الآخر وانظر كيف أن الخلائق تخشر في فيجعل الله عز وجل له ذلك المقام المحمود الذي يغبط عليه الأولون والآخرون فاستيقظ على الوهيان حميت رفع راسه وسمع اقام اشهد ان لا اله الله وشهده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عظيم حقا على انما الله انك بالصلاه والسلام امين تكرير انه هو تشديدا وصلى الله عليه وسلم تفينا وزاده تشديدا وتكريبا وتعظيما نحب ذلك وكره الصلاه والسلام امين علي. عليه الصلاه والسلام كان دعوه السلف اذا ذكر حديث غروه حيانا من الدم يصلي على رسولنا الله عليه وسلم وقال فضل الله أهل الحديث بكرة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه من أجل القربات وأحب الطاعات وللأسف أنها تركت فرثتها كثير من أهل السنة إلا من رحم الله حتى أن في بعض الأحيان تجد البعض إذا تمحشش أخص صلع من الصلاة وضع لعلامة الاستفان هذه الحقيقة راعي أصلى من أجل القربات وأحبها إلا الله سبحانه وتعالى ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرة صلى فتأمل ماذا يكون في العشر مرات الذي يصلي ثم ننظر كيف فضلها الله وشرفه ما جعل الشخص يصلي عليه مجاشا ولا جعلك تدعو الله وتسأل الله أن يصليهني وتقول الله يصلي عنه وهذا شيء الفضل هذا فضل من الله فضل من الله شرف فيه هذا النبي الكريم حتى أن أم الممني عائشة رضي الله عنها تقول ما أرى ربك إلا يسعى فيما يؤديك قول فيما عظيم جدا ما أرى ربك عاشه نعم عليه السلام ورأت رئيسة أحواله ورأت كيف يكرمه ربه يشربه في عام الفجر من كفر قلبه صلوات الله عليه عليه فيجبر الله كفره ويحظم أمره في إسري به ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأصوات ويقدمه على الأنبياء ويفضله على الأصياء الأطياء ثم يرفعه إلى أقضاء السماوة السنة إلى, إلى سدرة منتهى عندها جمت المعوى إذ يرشى سدرة ما جاء غير بصل وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فيه مقام أي مقام أعطاه له سبحانه وتعالى أي مقام دلغها عليه الصلاة يفد ربه له والمحبة التي وضعها من عباده سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم حقه كبير علينا أن نكثر من صلاة والسلام أي عليه الصلاة والسلام بالأخط في يوم جمعة لأن النبي صلى الله عليه أمر بذلك وقال فأكثروا علينا من صلاة فكان بعض يقول يعني إن الإنسان يفتحي لأن الحديث يقول فإن صلاتكم عرضكم عليه فالإنسان ينظر إلى عرب عرب الصلاة عن النبي يعني ربما أن الإنسان في يوم من سبعة قد لا يصلي عليه إلا نزرا قليلا فالإنسان يتفكر ويتدبر ويتشرف بالإكثار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أجل قرباته أحبه الله وحديث كرد رضي الله عن هذا من أقوى البلائل فالسنى غير واحد من علما رحمه الله على فضل الصلاة من رسول ولذلك تجد المصرين للصلاة على رسول الله صلوه وهذا امر لمسناه ووجدناه ووجدناه ووجدناه ووجدناه وشد لرسول الله صلوه صدق المحبة ولا وجدناه مكرم للصلاة والسلام عليه إلا وجدناه أشرح صدره وأثبت جناناً وقلبه وأشرح ذدها المنورا تجد عليه نور طاعة والخيلة المنزل مطاعة بعد القرآن وقالت أقول لا إله إله ليس هناك أشرف ولا أفضل تعدى القرآن وعند قيادة الصالحات من الصلاة من الصلاة من الصلاة. من الصلاة من الصلاة فهي قربة للعبد ووسيلة له بين يدي الله والله يقول يا أيها الذين عموا من اتق الله وابتغوا إليه الوسيلة فهي عمل صالح وقبا لعز وجل وبالأخص طلاب الهند ينظر عليهم أن يكفروا من الصلاة والسلام عنه صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر عليها إلا من وفر. لا يكفر من الصلاة عبد الوصولة إلا من وفر ومن الله عز وجهه لأن الله يعقب الدنيا لمن أحبه وكيفه ولكن لا يعقب دين إلا لمن حبه فهذه الخصلة الأظيمة الكريمة الشريعة وهي الإكثار من خلاع النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفاء لحقها عليه وسلم أمه حمل عليه وسلم أهمها وغمها ويشهد الله من فوق صف المكان الموكان عليه قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولِمِ مِنْ أَوْرَسِكُمْ عزيز عليهما عليكم عزيز علي عمدكم سينما يعاندو كان أمرا عزيزا شاقا عليه فيشهد الله عن فضل عزيز عليهما عليكم حريص عليكم للمؤمنين رؤوسا رحيم وانظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام حينما اغتلنا يوم من الأيام مهتب فأصل الله إليه جبريل وهو أعلى فقال على محمد إن الله يرغى عليك السلام ويسألك من الذي أظمره فقال لأن الله كشف له ما يكون لأمته بعد الفتن التي تكون في آخر الزمان لأمته فأهمه وغمه فالسكارين إلا الله عز وجل ذلك فلما صعد جبريم وبلغ الرسالة والله أعلم بما قال وما يقول قال أقرأ محمدا من السلام وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك عبدا إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك عبدا هذا وعد من الله هو يقسم ربك حن الليل اذا قسم باياته الزمان والدحر الليل اذا سجى ودعك ربك ما قهر ولا الاخره خير لما ولا, ولا سوء يعطيك ربك فتر مقام عظيم مقام عظيم لمن نال الله قلب شفقه منه بيتين فحن هذا من انتغارا من فيدار شداء مشيب المعطاه رحم الصغير حتى كان إذا صلى وسنع بكاء وخصف الطلع. صلى الله عليه وسلم عنه. ورحم الصغير إذا انتطا فكان لا ينسجه وعلى ظهره ورحم الصغير وهو يمر عليه ويسلم توالعا منه وكرم صلى الله عليه وسلم ورحم الكبير صلى الله عليه وسلم ورحم النساء ورحم الليتاء وذلك كله بفضل الله بحثه لا شريفا فعلينا أن الذي يصلي عنه ويتأمن آيات القرآن وأحاديث الصحيحة التي التي فضل بها عليه الصلاه على غيره انها هي وفضل بها على غيره من الله وسلم عليه من من ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه من نتامل هذا كله يعرف كما يقول اللهم كل علم امن من هو هذا النبي ومن الذي يصلي فالصلاه ان تستقم وان تستشعر منذ ما كان لا تترك هذا لبعض اللسان ولا تترك هذا للسلم لمن لمن لا يمكن التعامل مع هذه النصوص ولذلك هدف ادعى طلاب العين ذلك حتى استغله من يغلو من يغلو لا من يغلو على أهل السنة يكونوا أحرف على ذلك كان لئن المالك رحمه الله لا يحدث بحديث رسول الله, الله سلم إلا إذا طيب نجلسه وكان إذا جاءه الناس قرأون بابا فاسأل الخادم والأمر أتريدون الفتوى والفتوى كأن قال الفتوى والفتوى خاصنا أو جلسواه مع السلام فإذا قالوا نريد حديث رسول الله, الله سلم فطيبه وترضأ وجلس على أريكة لا يجلس أليها إلا إذا حدث عن رسوله إجنالا من الإكرام بهذا الحديث وخرج ذات يوم فسأله أحد طلابه عن حديث فقال ما كنت أظن أن عندك ما كنت أظنك بهذه المنزلة أتسألني عن حديث رسول الله إلا أنت تمشي إجنالا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدث على أكمل حالات وأجمل حالات فلقيرا من حديث عليك. فالواجب علينا محبة, محبة صادقة في قلوبنا ومحبة صادقة في أطوالنا وأفعالنا تدعونا أيضا إلى الاتباع المحبة شيء والاتباع شيء مع آخر فإن المحبة تعين في الاتباع ولذلك فرق بين المحبة والاتباع لكن المحبة الصادقة متكفئة أما نقول أن المحبة هي اتباع من كل وجه لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيح جاء وعراضي قال يا رسول الله الرجل يشب القوم لم يعمل بعملهم يشب القوم ولم يعمل بعملهم ما يتحطر منها اكتباع الكامل قال له أنت معنى الأحلام فأثبتا لحد أن حب شعوره في القلب كان الصحابة الله مع أن يحبونهم حبه حتى أعد من الغسم التي دينها الجنديه أمر الفطري جديد أن يكون عند الإنسان شعور بهذا النبي الكريم وأدب معنى الله سلم وتوقيع الله وإدلاله ومن ذلك أن يكفر الصلاة والسلام عليكم ومعنى الحديث أن يكفر من الصلاة والسلام على رسول الله, الله سلم في أحواله يعني يكفر من الصلاة عليه وسلم ويختار هذا الذكر الذي يحبه الله عز وجل ويرضى سيضع له صلاة كلها وهذا ما معروف أن الشرح خير لمسلم بين أبكار والقاعات فمن اختار الصلاع المسلم فذكى نص له بهذا الصدر ومن اختار التهليد فله صدر ومن اختار قدرة القرآن فله صدر فهذا كله كنويل فمن اختار الصلاع المسلم يكفى همه ويقضى ذلك وكفاية الهم لكفيها الله عز وجل هم الدنيا والآخرة فنسأل الله على هذا المرهد العرش فيه أنه على سفرة الصلاة والسلام على رسوله كل الله سنضغنا محذته ويثبتنا على سنته وأن احشرنا في جمرته غراء خزايا ولا مهتيين ولا ظالين ولا مذليون إنه ولي ذلك هو أرحمه ورحمين الله وبركاته فضيلة الشيء إذا حلف شخص على عدم فعل أمر معين ثم فعله ناسيا هل عليه كفار أسابق نظر الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وانه نبعث تختلف العلماء في هذه المثلة من أهل العلم من يقول إن الناس غير مكلف فإذا حلف على شيء لا يدعم أو على شيء أن يفعل كما نسي فلن يفعل أو فعل فإنه لا كفارة عليه لأنه يرون أنه غير مكلف وحينئذ لا يعتبر منه ذلك التقصير إخلالا ومن من قال إن النسيان يسقط الإثم ويسقط الحرج ولكنه لا يسقط الضمان فيجب عليها أن يكفر وهذا القول أحوط والقول الأول أقوى من حيث الأصل والله تعالى أشابه الله صديدة الشيخ إذا خرجت المرأة من بيتها مع أولادها إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها وإنه وكان الطلاب والزوج لا في تطليقها فهل يلزمه الإنساط عليها وعلى الأولاد حترة مقوفها ببيت أهلها أسابق مضا <تصفيق> هذا السؤال فيه تحسين وفيه جوانب قولها على كل امرأة يوم الله اليوم أن تعلم أن حق العشير عظيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العشير لمرأة جنة ونارة جنة إذا اتقت الله ونارا إذا احتجت فدود الله أزوجه الأمر الثاني أن من ناجم ذلك ان تعلم أنه لا يجيز لها أن تخرج من ذيه الزوجية إلا بإذنه فإذا أذنها للخروج خرجت وإذا لم يأذن تبقى في ذيه الزوجية وإذا حدثت مشاكل فلا يخلو الأمر من حالة الحالة أن يمكنها أن تبقى في البيت مع وجود هذه المشاكل حتى يأتي وليها ويتفاهم مع الزوج فلا يحللها أن تخرج والحالة الثانية أن يكون بقاؤها في خطف فأن يكون زوجها مثلا بالسكر مثلا بالأشياء يخشى منها أن يقتلها ويثل بها أمرا يضرها أو يضر أولادها هذه الحالات الاستثمائية التي يجرزها أن تخرج من بيت الزوجية ويقوله لن يأذنها الزوج أما أن تخرف كل ما حدثت مشكلة تذهب لأبيها إلى أمها لا ليس من حقها هذا لا يجد لمرأة أن تخرف بيت السجين ولا يجد للأب ولا للأم ولا للقريب أن يعينها لهذه المنكر المرأة لا يجد لها الخروض من بيت أيدها إلا لإذن قال صلى الله عليه وسلم إلا استأذنوا فإن بأسوا أحدكم من السجين فليأذن لهم أن النساء عليهم السلام وطاعة للدوج في الخروج فإلى حدثت المشاكل فالله عز وجل فعل لكل شيء قدرا المشاكل زعل لها طرقاً تحن بها أما أن تذهب وتركب رأسها وتجلس عند أبيها وأمها هناك نفاع غليل بين زوج والزوجة وليس من العدل ولا من الإنصار أن الزوجة فعل مهما ويتكثر ببيت وبأسرة ثم تأتي المرأة أمور معينة تخرج من بيت حاسرة ولذلك فعل الله عز له رد الحقوق فإذا شاءت أن تخرج تخالب إلى أن يكون هذا موجد للقرار أما إذا ظلمها الزوج وآذاها وأضربها فهذا على أحوال الحالة الأولى أن يكون الضرب مما يمكن الصبر عليه فتحتسب الثوار وترجو عند الله اسم العاقبة والمآب والله لا يذير أدر من أحسن عمل فإن استعانت لربها جبر كسرها وعوضها خيرا منا لهذا عناب إذا كانت النشاكل يمكن الصبر عليها سوء في خلقه صد وشتم يمكن ويسع تستطيعنا تتحمل وتصدق فإن الله عز وجل لا يضيغ أذر الصابرين والله مع الصابرين والله معها يقيدها ويعينها ويثبتها ويكفص خطيئاتها بهذا التلاء ويرفع درجاتها هذه نعمة عظيمة للمرأة المؤمنة تنضي عليها الأيام, الأيام تغيب عليها شمس اليوم وهي مؤداة الله الزوجة ومهانة مذلة صادرة موجه الله الزوجة فعندها يعظم أجرها وتحصل عاقدة لها فكم من امرأة أذلها زوجها فعزها الله في نفسها وعلاكها وجعل الله لها الخلف الأمور في العراق فكم من امرأة ذكر في أول حياتها وشقيت وتأذت وتضررت من زوجها أقر الله أنها في آخر عمرها بذرديةها فتوفي عن هذا الجوان وبقي لها أولادها كخير ولد لوالده فعرض الله بصدرها وجدر كسرها وأحسن العاقبة لها ومن قرأ في أخبار الناس وأخبارهم يجد ذلك جديد ثالثي نشهد به لله عز أنه لا أوفى ولا أترم من الله سبحانه وتعالى وكم من رأى تقدم لذوجها وتضحفي لذالها فلا تجد نفسا بلسان شاشرة ولا تجد قلبا معترفا بالجميل ولكن الله سبحانه وتعليه في بينها وبنيها وأخرى فيها فإذا كانت المشاكل ممكن الصبر عليها تتحمل وتتجمل وكنت أنا تؤمن بالله اليوم الآخر تعلم عن اليقين أن الدار الدنيا دار هم وغم وكر وأنها لا شغور فيها للمؤمن إلا برقاءة الله عز وجل تأمن الآن في حياتي كلها تنب عن يمين وعن شماري ومن أمانكم من خلفكم من فوقكم من تحتكم عن شيء يسوقك السرور الذي هو بحق السرور لن تجد إلا بحر الله عنه وعلى الدنيا ما في نية بنيها إلا لجناعتها وما في نية بنيها إلا لكفران حق فيها فالحق باطل والباطل الحق والخير الشر الخير كل هذا من جناعة الدنيا وهي سجنة المؤمن والفعل عند اللقين أنها حيث ما ذهبت وحيث ما ولت شفتنا من الله الزوجين فإذا سلمت من بيت زوجها وخرجت من بيت زوجية يصلب عليها إخوانها وإخواتها يؤمنها في بيت أبيها وإن سلمت من إخوانها لم تسلم من الناس ولم تسلم من قرابة زوجها ولم تسلم من صوى شداتها سألها أن تتأمل وأن, وأن تنظر أين الثواب العظيم وأن الجزاء الكريم تتصل هذا إذا أن كانها الصبر. وَلَا يُحِمِّكَ اللَّهُ مِنْ سَلِلْهُ عَسْلِهُ لكن فيه تفسر المرأة تعطى قوة من الله عز وجل بالتصبر ففرق بين الصبر وبين التصبر التصبر فوق الصبر لأن الصابق سبيلتا الصبر إنهم وعادة وجاءهم لكن التصبر والتحمل والضغط عن النفس هذا هو الذي يألو به الإنسان إلى الكرمالات وهذا التصبر يحتاج إلى مهاما من الله عز وجل انا قالهم في الارض وقلب من الله قالهم الخطاب رضي الله عنه وجدنا لذ عيش الناس ف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصدق من هذا وهذا عليه الصراط المستقيم ان انه من يصدق تصدق الله فاذا تصبر تصبر ياتيها الشيطان كيف تصبر ياتيها الشيطان انتم الجنه فهي إذا جاءت تريد أن تسفر على ذويها جاء الشيطان وقال شو تصبري وقد قام وكيف تصبري وفي تصريه قد حصل فتتفضل وتقول الله عز وجل الله يزيد الله يفعل بهذا العالم أجمل وأكمل ما يكون من المرأة المؤمنة أنها تقابل البساء بالإسلام وتقابل الزمد بالصحفة والغصران وتدعو لزوجها وتدعو لفعلها فإذا بالشيطان الخمس وإذا بذلك العيد الذي يمنى مشاكل تصب على رأسها يعود أنوارا وخيرا وبركة على, ود... على... على أمة الله المؤمنة بصدر الله صلى الله عليه وسلم أمة تجدها من النساء أمة لله قالت الصابر تبا وتؤذى وتبطهد وهي دارت في بيتها ومع ذلك قل أن تجدها تشرك لأبيها أو أمها أو أخيها لأن قلبها من الله وكل يوم تؤذى بصنوف البلاء وإذا بها تُعطى درجة في يوم النبي يفي خير مما كان فيه بالعبيل. درجات إِنَّمَا يُوفُّتْ فَارُّونَ إِجْرَهُمْ بِغِئِ الشَّيْسَةِ فهذا وعد ما الله يمكن إِن كانت المشاكل مما يسع الصبر عليها فلا تخرج أما إذا كانت المشاكل مما يمكن الصبر عليها وكانت قد بلغت لا تستطيع مرأة أن أن تتحمل أو بلغت حدوداً فيها إضرار لأولادها وبرجياتها ووصل الأمر فالله عز وجل قل وإن يتفرطا يغني الله من ذفي الله كل من ذاته فالله عز وجل وعب بحس ان المراه اذا فرقت زوجها اذا كان ان وصل الى درجه يشرح فيها طلب الطلاق كيفه الطلاق بدا ان تستنفذ جميع الوسائل الشرعيه لاصلاح الزوج وتصلاح بين الزوج تستخير الله بينهما ما يمكن مسك الاليه حتى تخير هل خير ان اطلب الطلاق ولا ابقى فان كان يشرح صدرها وان قلبها ف تقبل عليه وقبل ما, قبل ما تسأل الله عز جل الخير عليها التفتع إلى البقلاء إلى الجلنام إلى الفضلاء تستشعر من تزق ببيله وأمانة من العلم وكذلك من أهل العقل والحجر فتسألهم حتى من النساء من صاحباتهم فإذا استبارتنا لابد من الشراف وأنه مصرح في الشراف واستخارف من شرح صدرها ثواته لنجه إن كانت مواجهة تحقق المطلح والفرع المسجد إن كان المواجهة تحدث بشكل وربما يحدث في وربما تتفاقم الأمور أكثر فإن إذن تنظر إلى الأعقل والأرشد والأقضاء تنظر إلى قوية أمين من قرابتها فإن تجد قويا أمين من والديها وإن تجد قوية أمين من إخوانها وقرابتها تنظر إلى القوية أمين في عشياتها وجماعتها وتمزل أمر به هو إخوان والطرابط علي من يجونوها ونطق الله عزيزي ذلك إذا رأى أن يحق معها ثم طلب الطرابط وهذا هو الأمثل تقرض من بيث الزوجية بالطريقة الشرية أما أنها تقرض قبل الطرابط كيف تتحرك الطرابط وكيف ستقوم بالأمور التي أوجب الله عزيزي أن يطلق أن تقضيها من بقاء البيث الزوجية فعلى النساء يتقنوا معا جدا وأن يأخذنا بهذا الأصل الشرعيي أنه لا يطلب الطلاق إلا من ضرورة وأما الأصل أن تصل المؤمنة وأن تتحمل وتتجمل وإذا طلبت الطلاق بمسوغ شرعي فإنه لا بأس عليها ولا حرف أما لأن المرأة ظلمت ودارت وخرجت من بيت الزوجية فأتجد حدود الله عز وجل وتعالف على زوجها وطلبت الطلاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه أي من مرأة الطلاق من غير ما بأس في الجنة وعليها حرام أصلاحك أصلاحك أصلاحك. هذا أمر حظيم وعلى المرأة تتق الله من صلى الله عليه وسلم رب العصي كريم يجعلنا من جميع أمورنا فرجا ونخرجا إنه لي ذلك هو القادر عليه صلى الله عليه وسلم